قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك. إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا يقول الإمام أبو داود السلساني رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد هو مأخوذ هو في اللغة من الجهد مشقة، وذلك أن القتال فيه مشقة والجهاد فيه مشقة يعني فيه احتمال ذهاب النفس وذهاب المال واحتمال حصول ان لم يحصل ذهاب يعني يكون هناك يعني فيه يعني نقص في الخلطة يعني يحصل له يعني عيب يعني بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل فالجهاد فيه مشقة ومن الجهد وفيه مشقه والشاعر يقول لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قد تالوا الاقدام قد تال ولكن لم يصبر على القتل وليس كل يصبر على البذل والإعطاء يعني خشيه الفقر وليس كل يصبر على الجهاد يعني خشيه الموت فال... هو مأخوذ من الجهد والمشقه المشقة وفي الشرع هو بدل الجهد في قتال العدو أو في قتال الأعداء وهو يكون فرض عين ويكون فرض كفاية يكون فرض عين يعني حيث يختار من أهل البلاد أعداد يوجهون للغزو والجهاد في سبيل الله وكذلك ويكون فرض عين وهو ما إذا استنفر أهل البلد فعليهم النفير أو داهمهم العدو فإنه يكون فرض عين عليهم لا يعذر احد في المشاركة فيه وأما إذا كان ليس هناك ما يقتضي أن يكون فرض عين فإنه يكون فرض كثاية بمعنى أنه يختار من الناس أو جماعة من كل بلد أو من بعض البلاد دون بعضها ليقوموا بالجهاد في سبيل الله وأن يغزوا في سبيل الله ويذهبوا إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى الدخول في الإسلام وأن يستجيبوا لدعوة الله عز وجل والدخول في الدين الحنيف حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطي الجزة عن يدهمهم صاغرون وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب باب الهجرة وسكن البدو الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلاد الاسلام او الى بلاد الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة وهاجر اصحابه معه فصارت المدينة فيها المهاجرون والانصار المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة من مكة ومن غيرها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأنصار الذين استقبلوه وأووه وأيدوه ونصروه فكان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وأما الأنصار عندهم النصرة فقط والمهاجرون عندهم الهجرة والنصره لانهم انما خرجوا من بلادهم لنصره الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى وصفهم بالهجرة والنصره بقوله للفقراء المهاجرين الذين اوفجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فهم جمعوا بين الهجره والنصره والانصار عندهم النصره فقط فاذا المهاجرون أفضل منهم لانهم جمعوا بين الوصفين المحمودين الهجره والنصرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكانوا يهاجرون إلى النبي عليه الصلاه والسلام ويكونون معه في المدينة ويجاهدون في سبيل الله ويغزون في سبيل الله ويذهبون للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هاجروا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولترك البلاد التي فيها الكفر بلادهم التي أهلها لا يزون على الكفر وأورد أبو داود حديث من هو أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة سأله عن الهجرة نعم سأله عن الهجرة قال ويحك إن شأن الهجرة شديد ويحك هذه تقال يعني في من وقع في شيء لا يعني يشفق عليه يعني وليس يعني مذموما ويعني اتى امرا كبيرا وإنما فيها اشفاق بخلاف ويلك بخلاف ويلك فانها قد تاتي للامر الذي وقع للانس الذي وقع في محذور وهذا الاعرابي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجره الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن بان يبقى وأن يكون مهاجرا ولكنه ساله بعد ان قال ان شان الهجره شديد هل لك من ابل تؤدي زكاتها او تؤدي صدقتها قال نعم قال هل لك هل تؤدي نعم قال هل لك من ابل قال نعم قال هل تؤدي قال هل لك من ابل قال نعم قال هل تؤدي صدقتها يعني زكاتها قال نعم قال, نعم. قال... فأعمل من وراء البحار فاعمل من وراء البحار يعني اعمل الأعمال الصالحة، وكن عبلك من وراء البحار، ولم يترك الله من عملك شيئا ولن يترك الله من عمل يعني لا ينقصك من عملك شيئاً. فقولهم وراء البحار يعني من وراء المدن والقرى، لأن البحار يراد بها المدن والقرى، والقرية والبلدة يعني البحر يعني هي البلدة أو القرية، فإذا البحار هي جمع المدن. جمع المدن والقرى هذا هو المقصود بها وليس المقصود بها البحار الزاخرة و... وإنما المقصود بها المدن لانه يطلق على البلدة أنها بحرة يقال للبلدة بحرة ويقال للبلاد المتعددة بحار قال اعمل من وراء البحار يعني في باديتك وكن مع إبلك ولعل النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن لا يستمر في هجرته وأن يقطع هجرته لا سيما وعنده إبل وهو ويكون متعلقا بها ومتعلق يعني في, في إبله وفي باديته فقد يحصل له رجوعا عن هجرته ويحصل له ترك لهجرته فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبقى مع إبله وأن يعبد الله عز وجل ولا ينقصه الله عز وجل من عمله شيئا وأما إذا كان الإنسان يعني ليس عنده ما يشغله هو في البلد الذي هو فيه لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه فإن عليه أن ينتقل وأما إذا كان بقاؤه في البلد الذي فيه كفار فيه مصلحة وفيه فائدة من ناحية إنه يدعو الى الله عز وجل سبب من أسباب هدايتهم وهو متمكن في دينه ويقوم بأعمال دينه ويقوم بشعائر دينه ولا ليس عليه محذور في ذلك فقد يكون من الأصلح والأوفق له أن يبقى لهذا, لهذا الغرض ولهذه المهمة العظيمة وإذا لم يستطع القيام بشعائر دينه فإن عليه أن ينتقل من ذلك البلد إلى بلد يستطيع أن يقوم فيه بشاعر دينه هذا الحديث. نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار؟ فان الله لن يترك من عملك شيئا نعم نسناد. قال حدثنا مؤمل بن الفضل مؤمل بن الفضل ثقة أخبره ابو داود النسائي صدوق صدوق, صدوق أخبره أبو داود النسائي عن الوليد يعني ابن مسلم الوليد يعني ابن مسلم وهو الدمشقي وهو ثقة أخبره أصحاب كتب الستة عن الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقه اخرى له اصحاب الكتب السته عن الزهري عن زهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن أبي, عن ابي سعيد القدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه ورضاه وهو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اعدتهم استفتاح أبي داود الكتاب بهذا الباب. أبو داود رحمه الله افتتحه بالهجرة ومعلوم أن الهجرة هي من أجل النصرة ومن أجل الجهاد في سبيل الله وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون من مكة ومن غير مكة قبل أن تفتح مكة مهاجرين إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد. يعني فالوجه ذلك لعله أن الهجرة يعني إلى المدينة كانت من أجل النصرة ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل فمن أجل ذلك بدأ بالهجرة التي الدافع إليها والباعث عليها نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه